سَاهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَالُوا بَدَا بَأْسُ من أفواههم وما تغفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطيون ها أنتم أولئك تحبون لهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم الامان من الغنم قل الموت بغضكم ان الله عليم بما في الصدور ان تنفشكم حسنه انتكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها